وَ عد الن موسَ فَلَثين لَلَ تَ أنك مذ فيِي وقل لموسى لي اخرج ذرونا نخلفني في قومي واصلحوا لي حلتا اتبع سبيل وكتبنا لك في الان واحمن كل شيء مغضره وت أذهب قوة وأمر قومك يأخلوا بأحسنها سأريكم دار أصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا وائک لو مینو گ sin. والذين كذبوا بآياتنا ورقاء الآخرة حفظت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون تَخَافُ ثَمَّ قَوْمُ مُوسَىٰ من دو It is.